يسير في الموت غزاة حين تصير الليل تبقى شرارة ويسير في الموت غزاة وقت يطلب ساره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره في فلك الاذلال وقاما ينسج بالعز فخاره كغريد سائم دجاه ومضا يستجلي نارا في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا دارا كلا والبغى الموج غزاره قادم <تصفيق> كالطير كل ليله تلمع شراره كالضال كالسيف الموج غزاره قادم القلب شبابا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره وكبابله تخرق برواب لما ينادى الاقصى دواره غناني للموت مشروقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه اغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حوارا بالشبابه طال انقضى يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره وكبائرها اسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارا لم يثنيه مكر يستدعي عار هياته يمادر حتى يمسح بالعزه عارا وكان من ايمان هبت الموت سرا يسير في <تصفيق> الموت في وجه الموت غزالة مرادك يا صياد الليل طلعت شبابك يطلب ثاره ويرا في الموت بشارة, بشارة يا سلطان الدنيا لا, لا يملك غير حجاره يا رب جباب بنا تخرق جدار دنا بالخوف حصونه علا فيهم اسواره فتفجر فيهم غضبا انشب فيهم اضاره كشبايا النار تراه من نار ما خف الخطوه حتى وقع بالموت قرار مقدام يطلب ساره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره